أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة المتقيم لكل أواب حفيظ لكل أواب حفيظ من خشي رح ما نجى سلام وأزلفت الجنة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم وأسلفت الجنة للمتقين غير بعين كون شيئا من بالبا في منيب ا ام وأزلفت الجنة للمتكين غير بعيد هذا من خشي الرحمن بالضيب وجاء بقلب مني بمدخلها بسلام لهم ما يشاءون فيها وللا وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أشد منهم بطشا مَن كَانَ لَمُقْتَصِدٌ أَوْ أَنْ قَسَمَ عَرَضَهُ وَالشَّهِيدُ وَلَوْ كُنْتَ زماوات والأرض وما بينما في ستة أيام وما مس فاصبر فاصبر فاصبر على ما يقول فاصبر على بخمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل هو أذبار السجود واستمع واستمع واستمع يوم ينادي المنار يَسْمَعُ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِي مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ صَيْحَةَ الْحَقِّ يوم ما معكم ضيحه تليل الحب ذلك يوم الخروج الشمس خب قل الأرض عنهم سراقة ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما فَذَنْكِ قِلْ فِي الْخُضَّانِ مَنْ يَخْفُو وَعِيدَ سَجَنَ اللَّهُ العلي العظيم